والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها <تصفيق> والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلّها والليل إذا يغشىها.والشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يَغْشَاهَا والسماء وما بَنَاهَا والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بَنَاهَا والأرض وما طحّاها ونفس وما سوّاها. والسماء وما بنها والأرض وما طحها ونفس وما سواها. وما ونفس وما سواها. والسماء وما بَنَاهَا والرض وما طحها ونفس وما سواها. وما ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها من وقد خاب من دساها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 فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغوها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها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 كذبت ثمود بطغوها إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها كذبت ثمود بطغوها بعث أشقاها، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقية. كذبت ثمود بطغوا إذ بعث أشقاها، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقية. كذبت ثمود بطغوها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فاعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها فلا يخاف عقباها فكذبوه فاعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها فكذبوه فاعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها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 والسماء وما بَنَاهَا والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها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 كذبت ثَمُودُ بطغوا غائزين بعث أشقاؤها فقال لهم رسول الله ناقت الله وسقواها فكذبوه فعقرها فدم دم عليهم رب بذم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 فألهما فجورها وتقواها قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغوان اذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقوها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 كذبت ثمود بطغوها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فاعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها